وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما زلنا <سؤال> اخوانا الكرام في سياق قوله سبحانه ثم اورثنا الكتاب الذين استقينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في السيئات باذن الله ذلك هو الفضل الجميل جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من الساوي من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها مجرد والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيهوت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور إلى آخر المعيز ثم أورفنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده ربنا سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، يصطفي من خلقه ما شاء كلف شاء ولا يصطفي إلا لحكمه لا يفعل الأشياء اعتباطا هكذا بدون علة وبدون حكمة بدون سر لا فالحكيم لا يفعل شيئا ولا يحكم بشيء ولا يمر بشيء فالله سبحانه وتعالى اختار من الأزمنة ما شاء، فمن الامكنه اختار سبحانه وتعالى المساجد ومن المساجد اختار المساجد الثلاث ومن الثلاث اختار بيت الله الحرّص ومن الأزمنة سبحان الله واختار ايضا سبحان الله من الجنان اعلاها وهي الفردوس اذا سالج الله فاسأله الفردوس واختار من السماوات السابعه واختار من الازمنه سبحان الله بالنسبه الى القرون القرون التي كان فيها القرن الذي كان فيه سيدنا رسول الله والقرون الذي كان فيها اصحاب رسول الله ثم اختار من الشهور رمضان واختار من الليالي من يعني اختار من الليالي العشر الاواخر واختار من الأيام عشر من واختار من الاسبوع يوم الجمعة واختار من الساعات ساعة الجمعة ثم سبحان الله اختار من الكتب الاربعه التوراه والانجيل والزبور والقران واختار من الاربع القران الكريم واختار من الامم امه سيدنا محمد صلى <تصفيق> الله عليه وسلم ومن الرسل بل من البشريه الانبياء ومن الانبياء الرسل ومن الرسل الاله العزم والاله العزم الخمس ومن الاله العزم نتي او اثنان اثنين إبراهيم وسيدنا محمد ومنهما ومن اختار سيدنا محمد ومن الكتب كما قلنا اختار القران فاختار هذه الأمة نختيار نختيار. اختار هذه الأمة لسيدنا محمد واختار هذه الأمة أيضا لتكون من ورطة ايش افضل الكتب اشرف الكتب وهو القرآن العظيم قال تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد فالله اختار هذه الامه لهذا الميراث وقد قلنا سبحان الله شو الميراث ليرث المصحف ليكون كل واحد عنده مصحف في جيبه ولا في مكتبته لا اختار هذه الامه لهذا الميراث معناه أي للعلم بهذا الكتاب وللتفقه وتفهم هذا الكتاب وللعمل بهذا الكتاب والالتزام بهذا الكتاب وثم للدعوه لهذا الكتاب وثم الجهاز لاقامه دوله هذا الكتاب هذا المعنى هذا مقصود الميلاد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فهذه الامه اصطفاها الله من بين البشريه اعطاها الزعامه وقلنا كل الامم المسئول عنها هي هذه الامه ليه لان الله سبحانه وتعالى رشحها لهذا الدور كنتم خير امه اخرجه للناس ثم سبحان الله هذه الامه التي اختارها الله واصطفاها لهذا الميراث العظيم قصمها ثلاث سحصان كما قلنا الدرس السابق فيهم الظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات من الله بدأ بالظالم ولم يبدأ سبحانه وتعالى بالسابق. ليش؟ حتى لا نستوحش لأنه هنا صفاء هنا ميراز سبحان الله كل واحد يعني عاصي ها؟ يعني منحرف. وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإنه محمد رسول الله ولكنه سبحان الله يرسك بالكبائر يقترب الجرائم, الجرائم وحرمات فهو يخاف أن يكون غير مختار فالله من عقبه ورحمته وصدده بدأ بهذا لأن كرمه واسع وفضلهم شام فقال الظالم المسيح هذا مجيح وثم أغلبية الناس منهم السابقون لا اغلب الناس ظالمون لأنفسهم ومن فضل الله لا قال ظالمون للحق بل قال لأنفسهم ليخرج الظالم لأنهم ما ظلموا الا انفسهم ما ظلموا احدا ولا ظلموا هذه شريعة ولا ظلموا التوحيد لأن الظالم إذا اطلق ينصر الكافر ولا ينبه الله إن الشركة ظلم عظيم والكافرون هم الظالم فقال الظالم لنفسه بالمعاصي ورط نفسه بغضب الله ورط نفسه بسخط الله ورط نفسه بالنار هذا الظالم لنفسه اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن غلبت سيئاته حسناته تمام والمقتصد غلب تساوت حسناته وسيئاته كما كنا في بعضه والذي السابق السابق هذا غلبت حسناته على سيئاته. الظالم لنفسه ارتكب الشبائح الزنا شرب الخمر التعامل بالربا ولكن يعترف بالمعاصي ويتم بانها بجرائم ويمكن من الداخل ويتزلزل كيانه يبكي ويخاف على الله هذا أما الذي يستحل أما الذي يرمي ارض الحائط بين كله هو كافر بالله ها. تعامل بالريال لنفسه على الرؤى ما في ملقى العرب هذا كافر خلاص لا فالطالب لنفسه اخواني ارتكب الكبائر والمقتصد هذا جبنا ادى الفرائض وانشدت الكبائر اما السابق فقد ادى الفرائض وادى النوافل تقرب الى الله بالنوافل واجتنب الكبائر والصغائر ما عنده كبيرة ولا صغيرة فكان من السابقين والسابقون السابقون اولئك المقربون في الجنه العليه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان الظالم لنفسه اخواني هو من كان كما قلنا ظاهره أحسن من باطنه، والمقتصد من استوى ظاهره ظاهر معنى هذا الذي كان ظاهره أحسن باطنه. صراه الهندان هدى الإسلامي صراه في المسجد صراه مع القارئين مع الذاكرين ولكن في الداخل إذا اختلأ بنفسه يزنه يموت يقامر يأكل ابو الناس بالباطل يفعل كثير هذا شرك خبيث هذا ظالم لنفسه والمقتصف من كان ظاهره وباطنه سواء والصادق من كان باطنه افضل من ظاهره وخير من ظاهره ال ال الظالم لنفسه يقرا القران ولكنه لا يعمل به بل قد لا يقرأه أما المقتصد فيقرأ القرآن ويعلم معناه وأما السابق فيقرأه ويعمل به ويعلم معناه السابق السابقون هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب والمقتصدون يحاسبون حساباً مثيراً والظالمون لأنفسهم يقفون يقفون حتى يعتريهم القلق والفزع والخوف ثم بعد ذلك تفتح لهم الجنة إن شاء الله إيه نعم إذن هؤلاء هم المقتصدون أو أقول الظالمون لأنفسهم والمقتصدون الصادقون قسمهم الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقصاد ولكن كلهم إن شاء الله من أهل الجنة قام الله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بجل الله سابق بالخيرات بالأعمال الصالحة بالعبادات بالمجاهدات لي سابقون للجنة سابقون لرحمة الله سابقون للنظر إلى وجه الله سابقون إلى رضا الله سابقون يتسابقون بالخيرات بإذن الله بأمره بإرادته لأنه ما يقع في كل شيء إلا بتوفيقه إلا بإرشاده إلا بعنايته ورحمته وفضله وجوده، ولذلك قال عاقبها ذلك هو الفضل الكبير ذلك أي الاصطفاء وسلك الوراثة ذلك من فضل الله ذلك هو فضل الله الكبير ذلك هو الفضل الكبير ما في فضل أعلى من هذا كل نعمة تتضاءل أمام هذا الفضل كل خير كيف ما كان نوعه أقصى الدنيوي أمام هذا الفضل. هذا الفضل هذا الخير لا شيء وخ... و يعني عندك وظيف عندك مال عندك دنيا الدنيا بحذافيرها عندك أمام هذا الفضل لا شيء ايوه ذلك هو الفضل الكبير فالكل من الله ولذلك قال بعدها جنات عدل يدخلونها اعظم فضيله الجنه ربنا يدخلك الجنه واسباب الجنه من فضله من الذي وفقك للايمان من الذي ارشدك للطاعات من الذي جاء بك الى المسجد حتى كنت من المصلين حتى كنت من الداعين حتى كنت من المتصدقين من الذي الهمك من الذي اتى بك الله سبحانه وتعالى كم وكم وكم من خلق ما بال الله به إباله وراه في القهوة وراه في المسلسلات وراه في الكرت وراه في الدومين وراه في الويلات وراه في الخمر وراه في الحشيش و... ما بن الله به ما هداهم لينه ما أرض لأن الله يهدي لمن أناب أناب طرق باب الله هرع إلى الله تطلع إلى ما عند الله هذا هو الذي يهدي أما الذي ما عنده ما غصوه إذاير خلاص ما هدي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فمن تطلع الى الله واشرابت اعناقه أو يعني جاء شوقه نحو الله عز وجل فالله يهديه لهذا قال ذلك هو الفضل الكبير جناس عدن يدخلون يقول علماء هذه الواو يدخلونها اي الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات باذن الله كلهم يدخلون الجنة حتى الظالم لنفسه وإن دخل النار سبحان الله قد يأتي بكبائر بمعاصي تثقل الجبال غلبت السيئات على حسناته ثم يحكم الله سبحانه وتعالى عليه بالنار إما سنة أو سنتين أو عشر سنوات عشرين سنة أرب سنه حسب, حسب يعني أعماله ثم سأكله النار والنار التي يدخلها المؤمنون هؤلاء الظالمون لأنفسهم هذه النار تفنى تشفنا وحتى يصيرون هم مثل الفحم كما قرف الله سبحانه فتنزل امطار مثل المني فينبذون كما تنبث الحبه في حبل السيل فيدخلون الجنه تلحقهم شفاعه الشافعين شفاعه الملائكه المقربين او شفاعه الانبياء والمرسلين او شفاعه الاولياء والصالحين شفاعه سيدنا رسول الله للمذنبين لمن تكون الشفاعه للمسيئين للمنحرفين حقا فيدخلون الجنة بإذن الله إذن جنات عدن يدخلونها فهذه هو يقول العلماء لو يعرف الناس قد راها لكتبوها بماء الذهب وماء الذهب أرضي كتبوها بالنور الرباني لو أعطي لهم النور الرباني يكتبون هذه الوبئة لكتبوها هذه الوبئة تكون عن سائل الوواس أي جنات عدن يدخلونها ثم ذكر سبحانه وتعالى النعيم الذي يعيش فيه هؤلاء هؤلاء المستطفون الاخيار قال يحلون فيها من ساوير من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الى اخره فهنا نوع الله سبحانه وتعالى هذا الجزاء في جزاء مادي حسي وفي جزاء معنوي نفسي روحي فالجزاء المادي قال جنات وعد يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤه تحلية يعني حلي تلبس يا اخي الكريم الحلي في الجنه اصاور من ذهب ومرصع بيش بالجواهر باللالي مشرقه هكذا والذهب ذهب الجنه ليس كذهب الدنيا لؤلؤه واحده التي يرصع بها هذا الذهب لو أنها أخرجت أو دليت الى الدنيا من الجنة لاطفات نور الشمس والله لأضاءت من المشرق إلى المغرب لؤداء واحد يحلون فيها من أساور من ذهب الذهب في الدنيا حرام على الرجال ولكن سبحان الله يوم القيامة حلال حلال للرجال والنساء وكذلك الحرير، الرسول أسمى أشار إلى الذهب والحرير فقال هذان حرام على ذكور امتي حل لإناثهم، فالذهب حرام على الرجل النساء، اللهم لضرورة إما ربط سن أو أم، صحابي كان عنده أم. أم ذهبي، سبحان الله، وكذلك أما الفضة فلعبوا بها لاعبا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذهب حرام من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وكذلك الحرير الحرير حرام اللهم للضرورة وقد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الحرير للصحابة لما كان في أيام مرض القمل القمل سبحان الله لأن القمل يت... يعني يفر من الحرير إذا لبس سأل... لبس سأل... الحماززويل اللي يأخذ الزويل لا الحرير هذا اللي يأخذ من الدودة. دودة كثرة دودة القز دودة الحرير هذا هو الحرير الحر هذا هو الحرير اللي حرام على الرجال حلال على النساء إينعم فيقول الله عز وجل يوم القيامة يحلون فيها من ساورة من ذهب ولؤلؤة ولباس الجعر ويقول تبلغوا الحلية من المؤمن تبلغوا الحلية حيث يبلغ الوضوء في كي بلغ الوضوء تبلغ الحلية ايه في الوضوء في كي وسأل هنا المرافق المرافق والوجاة الى هكذا فالحل تبلغ ما يبلغ في ذي الانسان أو في, او في رجله كذلك في كرسي الخلائق الموجوده في الجنه ان شاء الله تبلغ الحليه حيث يبلغ الوضوء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحلون فيها من اساور من ذهب الاسوره هي دبلش من اساور من ذهب ولؤلؤه وقيقول ولبسون فيها حرير ثم هناك نعم اخر وهو نعيم نفسي روحي أشهد علم نفسي وهو الفرح السرور الطمأنينة الحلاوة حلاوة لذس الجنة فيقول وقالوا لأن هذا المعنى عبروا عنه بقولهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن اذا فرح روحي فرح نفسي من الداخل طمأنينة راحة حلاوة وقالوا الحمد لله لهج بالثناء على الله الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن فالدنيا كلها كانت حزن كانوا يعيشون في الحزن الانسان يعني ضائق بيش بأعداء الله بالفواحش والمنكرات حزن كل مؤمن يحذر بهذه المنكرات والفواحش وهذه الفواحش وهذه المصائب وهذه المنكرات وهذه المبقات المؤمن يحزن من الداخل يحزن على نفسه يحزن على اولاده يحزن على على وزوجته يحزن يا خاف على نفسه يوقع في المعصية يا خاف ان يذهب من ايمانه يا خلصت الله واخذ بحزن الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن يا خاف في الخاتمه وليا بالله الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن يا خف من الموت الحمد لله كم من انسان مثقل بالديون حزن ولا لا بكره على كره حزن ولا لا حتى طلب المال في حاجه كيف تطلبه واذا طلبته طلبته لابد من حمايته تحزن على حمايته ربما يق... تقسن عليه ت... تحزن ايش في انفاقه تحزن ان تموت وت... وتتركه فكل حزن حياة كل حزن فيها هم وكدر ومصائب ويكنا كبهات ويلات شاء الله ثم حزن بعد ايش بعد الموت تحزن عن الدخل ايه ما يوارع عليك التراب وتبقى في الحفرة وحدك ايش المصير؟ حزن ما ندري عذاب القابل العذاب البرزاخي ما ندري أحزن فالإنسان يحزن ثم البعث والنشور والمثول أمام الله في محكمه الله حزن ثم الحساب والميزان والعرض ثم المرور على الصراط ما تدري ثم النار نسأل الله العافية ثم أعمالك هذه ما عندك اطمئنة أنها تقبل ليك صلاتك صيامك حجك عندك دمان أنها تقبل سبحان الله قد تقولون هناك موانع ربما تكسب عملا يكون بسخ بسبب بسخط الله يرفض تلك العمل كلها يسألوا الله العبي إذن الحياه الدنيا كلها حزن فهم يعني يحمدون الله يقولون الحمد الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن غفر لنا ذنوبنا ونجانا من نار ثم ادخلنا الجنه الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن إن ربنا في مجد الله إن ربنا لا شكور الحمد لله ما نال الحمد لله يا الذي يستحق الثناء الكامل هو الله في من يستحق المدح والثناء أحد زواه لا إن الله سبحانه وتعالى فألفاظ الجلال وألفاظ العظمة وألفاظ الثناء الجميلة والجليلة من يستحقها من أولى بها الله سبحانه وتعالى الحمد لله ليش الذي أذهب عنه الحزن هنا ثم يقولوا إن ربنا لغفور إيش غفور بالغ الغفران غفور يغفر يغفر, يغفر. يوفق للمغفرة وثم سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويمحوها التوفيق ثم المحو ربنا غفور لمن للمذنبين والمقصرين وفيها دفع سبحانه وثم شكور شكور لمن للعاملين والطائعين والمجاهدين والمجدين والعابدين التائبين الراجعين الساجدين الامرنا بالمعروف ونهي عن المنكر فالله سبحانه وتعالى شكور لاعماله يشكر اعماله فيه تشجيع سبحانه وترغيب ليش للمذنبين كما قلنا ان يتوبوا والعاملين ان يزيدوا فهو شكور للعاملين غفور للمذنبين فكيف يقول لي استغفر لي لك لمن يغفر الله المستغفر اما المصرين يغفر لهم لا واني لغفار لمن اصر لمن لا لمن تاب وامن وعمل صالحا ان ربنا لغفور شكور ثم زادوا وقالوا هذا ثناء على الله الذي احل لنا دار المقامه من فضله دار اسكننا دار المقامه الدار التي تطلب اقامتها ويستطلع كل واحد كل واحد واحد يريد السعادة ويريد الكمال الأبدي فيتطلع إلى هذه الدار فسمي الدار المقامه الدار التي يطلبه كل انسان لإقانة فيها المقامة. قال كل هذا ميش أسان قال من فضله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ما الصلاة التي تصليها والصدق التي تصدقها والقراءة التي تقرأها والجهاد الذي تزاوله وكل الأعمال الإيمان الذي عنده كله مفضل الله كله من عطاء الله كله من نعم الله ولذلك قال سبحانه وتعالى في الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا بعد هذا قال ذلك الفضل, ذلك من, الله. الفضل من الله كل هذا ترجع من الطائعين ويجعلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذا كله فضل من الله من وجد خيرا فليحمد الله ذلك الفضل من الله ثم يقول وكفى ها ذلك لا ذلك ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير جناد عدن يدخلونها يحلون فيها من نساء من ذهبين ولؤلؤ ولباسهن فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن إن ربنا, ان ربنا لغفور شكور الذي, أحل الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب هذا من قول الجنه لا يمسنا فيها نصب هذا قول مان قول الظالمين لانفسهم والمقتصدين والسابقين والخلاف باذن الله كل هذا قولهم قالوا لا يمسنا فيها نصب الجنه ما فيها تعب ما فيها قلق ما فيها اضطراب ما فيها تفكير تفكير يقلق الانسان لا فيها الراحه فيها الطمانينه فيها السعاده فيها الحلاوه فيها اللذه ما فيها شيء يقلق لا يمسنا فيها نصب النصب هو تعب ولا يمسنا فيها لغو لغو اعيان اعيان في الجنة لا ما بي لا ما بي شيء خليف لان الجنة مخالفة للدنيا ثم جسم اخر ما يعيى ما يقنط ما يسأم ما يلحقوه ادى ما يلحقوه شيء اعيان اعيان لسن في الدنيا اعيان اشخصوا اخصوا ان صح هنا والجنه فيها نوم لا ما فيها نوم ليش لان النوم يحصل عن التعب شترصح في الجنه اللي والجنه ما فيها ما فيها تعب ما فيها اعياء وثم ايضا النوم موت لان يكون موت اكبر وموت اصغر فالموت الاصغر شنو هو هو النوم والجنه ما فيها موت ما فيها نوم ما فيها تعب فعل اللذ والراحه والطمانينه والفرح والسرور لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وثم قال سبحانه وتعالى والذين كفروا الازدواج في القران عندما يتحدث سبحانه وتعالى عن اهل الجنه والنعيم الذي يرفلون فيه يتحدث سبحانه وتعالى عن اهل النار الازدواج هي دائما لما تحدث عن اهل الراحه والطمانينه تحدث عن اهل الاضطراب والاعياء والقلق تحدث سبحانه وتعالى عن صوت الشكر عن صوت الشكر والدعاء تحدث سبحانه وتعالى عن صوت الصراخ والبكاء والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيه رجوع كفروا هذا خاص من الناس صار بيعتذر بهذه كفروا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسول الله. كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله ولوم الآخر والقدر خيره وشره كفروا بوعده ووعيده والذين كفروا جحدوا هذا الدين حربوا هذه العقيدة حربوا أهلها حاربوا كتاب الله حاربوا سنة رسول الله والذين كفروا أشنهم يا رب قال لهم نار جهنم كأنها خلقت لهم دون سواهم بالحصر لهم نار جهنم قال لا يقضى عليهم فيموته في ولا يخفف عنه من عذابها لا هذا ولا هذا حتى الراحة بالموت ما فيه لا يقضى عليهم فيموته في لأن السيدة مات السرح لكن لا, لا يقول الله عز وجل النار الكبرى لا يموت فيها ولا يحيا لا يموت موت راحة ولا يحيا حياة طيبة ما فيه, ما فيه لا هذه ولا هذه انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى صلى الله عليه ما في موت ما في حياة فقال سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها قال كذلك نجزي كل كفور من تغلغل في الكفر هذا جزاؤه وهل يجازى الا الكفور كذلك اي مثل هذا الجزاء الذي سمسموه نجزي كل كافر كل من بالغ في الكفر والعناد والمحاربه لهذا الدين انا اجازيه هذا الجزاء جهنم كذلك نجزي كل كفور ثم اخذ يحكي احوالهم في جهنم العياذ بالله مما قال قال وهم يصطرخون يسترخون يستغيثون يصرخون يذكون يتدرعون ولا من يسمعون وهم يصطرخون فيها في جهنم قائلين ربنا الان ربنا كم يكفرون به في الدنيا لا يعترفون بربوبيته لا يعترفون بملوهيته لا يعترفون بعبادته وطاعته والان ربنا بين الحسره ربنا اجت الربوب اخرجنا الى الدنيا أرجعنا الى الدنيا ليش لنعيش طويلا لنبني عمارات ها؟ لناكل ونشرب، لنسرح ونمرح لا اخرجنا نعمل صالحا حسن شافوا اعتراف اعتراف بانهم كانوا مجرمين ولكن هذا الاعتراف ما ينفع فيطلبوا الرجعة لكي يعملوا عملا صالحا والله يحكي لنا احنا في الدنيا ويحكي لنا ما يطلبه اهله اهل النار ونحن في الدنيا يوه راي العمل اعمل عمل صالحة صلي كثيرا صم كثيرا تصدق كثيرا اقرأ القرآن جاهد في سبيل الله مر بالمعروف عن المنكر كل الطاعات أمامك الوقت في يدك فالله يحكي لنا أن هؤلاء ما يطلبون شيء مقدر ما يطلبون العمل الصالح ما خص فلوس ولا عمارات ولا شركات ولا فيكات ولا شيء ما أخذهم شيء هل يرجعوا للدنيا من الصالح أرجعنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل كنا كفرة فجرا مشركين منافقين متمردين منحرفين والآن ولكن ينفع هذا العصراف ما ينفع ليش ينفع الأول العصراف ينفع الآن الآن يضع صرف الإنسان على أنه مجرم على أنه أثيم والآن يتوب إلى الله عز وجل ويجدد يجدد مع الله عهدا جديدا ويمزق صحيف السوداء التي سودها بالمعاصي ويفسح مع الله عز وجل صحيفة بيضاء يسجل فيها الطاعات والأمام الصالحات والاجتهادات قيام الليل صيام النهار كل سبحان الله هذا يفيد يفيد هنا أما هناك الماء يفيد أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل نعمل صالحا نشهد أن لا إله إلا الله وان حمد رسول الله نحكم بما أنزل الله ونتحاكم بما أنزل الله ونشاهد في سبيل الله هذا نعمل صالحا كل عمل صالح يعني يحبك ويرضيك يا رب أنا أعمله وما عمل سوءا غير الذي كنا نعمل فبماذا يجاب قال الله عز وجل يقال لهؤلاء ها الراغبين في العودة والطالبين للرجعه اش انهم يقولون انهم يقولون ما يقولون انهم له وتبكيت يقولون لهذا القول لهذا الطلب انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون ما يقولون كانت كافية وزودتك من النعم ما يكفي ويشفي وما أخذتك بالعذاب وكنت متمردا فاجرا فاسقا ملتثقة ومع ذلك أمهلتك حتى جئت إليه لأنك أطلب الرجعة مات فيك أولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وثم ما كنتم غافلين جاءت الدعوة قامت الحجة وجاءكم النذير جاء الكتاب كتاب كان بين أيديكم ولا لا دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فيكم ولا لا جاءكم النذير كان فيكم دعاء كان فيكم وعاظ كان فيكم ايش خطباء كان فيكم عندكم كتب بتعرفوا كل شيء في وجاءكم النذير حتى الشيب قال العلماء حتى الشيب نذير وخذنا امس كنت كنت يعني شابا ثم كهلا ثم جاءك الشيب وما تعجز ها كيف النذير وجاءكم النذير قال الله عز وجل لهم فذوقوا يعني سبكيت لهم ذوقوا جائنا فذوقوا فما للظالمين من نصير والمراد بالظالمين الكافرون المشركون المنافقون فما للظالمين من نصير ما فيهم من ينتصر لهم ما فيهم من يخرجون من العذاب ثم قال سبحانه ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور فهو سبحانه وتعالى حينما اصطفى الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات راهم سبحانه وتعالى اهلا لهذا الاصطفاء فهو عالم بما في قلوبك عالم بأعمالك عالم ما يبعد فاعطاهم الايمان وام الكفر الفجر الفزق فسبحانه وتعالى حرمهم الإيمان ليش؟ لأنهم ما أردوهم تمردوا على الله أعلنوا الحرب ضد الله وضد أهل الله كانوا على خط معوج أمام حقب الله وشرع الله فالله عز وجل حرمهم الإيمان لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي الإيمان هو الذي يهدي هو الذي يضل لكن فيه وقص يهديك إذا متطلع كما قلنا للإيمان فأك الإيمان حينما يراك راغبا ملحا طارقا للباب باكيا شاكيا يعطيه يتدخل سبحانه وتعالى ويعطيه إن الله لكن إذا كان سبحان الله إذا كان الإنسان مجرم الإنسان كفور عنيد يعطيه الإيمان ما يعطيه إن الله لا يهدي من هو كاذب كفا إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتض قال ساصرف عن اياتي الذين ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا اه طريق الهدى ما يتخذوه طريق الغي والضلال والخز والذل هم هم اشد حرصا عليه يدعون اليه ويؤيدونه و... او يشجعونه اي نعم فالله سبحانه وتعالى له الحكمه البالغه في الهدايه والاضلال فقال سبحانه وتعالى الله عالم عالم غيب السماوات والارض الله يعلم ما كان بلا حدود ويعلم ما سيكون بلا نهايه ويعلم الحاضر هذا من ناحيه الزمني من ناحيه المكان يعلم ما هو في هذا الكون في علوه وسفله يعلم كل انسان ما في نيته ما يختلج ذهنه ما يجول خاطره يعلم ما في الصدور ما هو داخل, داخل عندك فأهل الكفر عالم من قلوبهم أنهم مصرون لو عاشوا آلاف السنين لكانوا كفارا فلذلك عاملهم سبحانه وتعالى بما يناسبهم كتب عليهم الخلود في النار إنه قد يقول واحد ليش هؤلاء كفروا مئة سنة خمسين سنة ستين سنة فلتكن الناس ستين سنة نقول لا حتى هذا صح من اهل الجنة اشحال عميل ستسين سنة خمسين سنة خمسين سنة للجنة وخلاص وثم بره لا فهذا عامله بالديمومه ليش لانه في قلبه لو عاش الاف السنين عمر سيدنا نوح هو اللي عاش منيار ثانية فهو مصر على الايمان عاقد الازم على الجهاد في ذي الله في, في الدعوة في سبيل الله هو جد مع الله كذا كدولة فالله عامله بهذه الدنيا دي. والآخر كذلك لو عاش آلاف السنين لكان كافر يحارب الله عرب الدين فالله عامله بذلك فهذا حكم عليه بالخلود وهذا حكم عليه بالخلود والله لا يذنبه إثقالة وإنسك حسن ضعب لهذا قال عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور الشيء الذي هو داخل الصدر ما خرج بعد يعلمه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ويعلم السر وأخبار هكذا ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا عالم غيب السماوات والارض انه عليهم بذ الصدور ثم قال هو الذي جعلكم خلائف في الارض من الذي اتى بنا هنا الى هنا او من الذي بنى هذا الكون لما بناه لمن بناه لنا بنى هذه الدار لنا هذا الكون بعديوه وسفليه لنا السماوات السبع كلها والأراضون السبع لنا الشمس والقمر والليل والنهار والبحار والاشجار كلها لنا خلق السماوات والأرض ثم وجعل خلق السماوات والأرض ها؟ يقول سبحانه لا ايه. والذي خلقكم من في السماء جاهز جاهز في الأرض الجميع الأرض. من ليبلوكم خلق السماوات وخلق الموتى خلق, خلق, خلق و... يقوم ثم, العرس... ثم ليبلوكم أيكم أحسن عملا تبارك <تصفيق> الذي بيده الملك والحكم لا دلاخر. وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم استقرها ومستدعى كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء لم خلقنا السماوات والارض يا رب قال ليبلوكم ايكم احسن عملا فهو خلق السماوات والارض ليختبرنا ويمتحننا من المطيع ومن العاصي من يشكره ومن يكفره هذه المهمه الله عالم من سيكون من الطائعين ومن سيكون من العاصين ولكنه سبحانه يجازي على الأعمال لا على علمه فلذلك خلق السماوات والارض خلق هذا الكون لنا ثم خلقنا وعطانا الحريه الكاملة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وانزل لنا الكتب وارسل لنا الرسل اعطانا الحريه كامله ان شؤذ بين لنا الطريقين بين لنا المنهجين طريق الضلال وطريق الايمان طريق الشيطان وطريق الرحمن اتلع ما هيئت ثم بين الجزاء هذا وجزاء هذا فهذا يقول عز وجل سبحانه جعلكم خلائف في الأرض جعلكم خلائف يخلف بعضكم بعضا تأتي أمة وتهب أمة يأتي جيل ويلهب جيل تأتي حضارة وتفنى حضارة يأتي فرد ويلهب آخر ياتي مجتمع يذهب آخر يدمر امه ويخلف امه هكذا اغنياء يذهبون وياتي اخرون فقراء يذهبون وياتي آخرون هكذا اتسعدتم اعتبرتم بمن قبلكم شكرتم ربكم على ما ازداد اليكم من نعم جعلتم خلائف في الارض ما او خلفاء عن الله كما قلنا مرات ومرات ما او خليفه عن كما يقول بعض الكتاب الانسان في الارض خليفه عن الله ابدا ما في هذا ليس بصحيح حتى ادم لما خلقه الله ها قالوا قال وقال الخل ربك الملائكه اني جاعل في الارض خليفه ما قال جاعل في الارض خليفتي او خليفه لي لا خليفه اي يخلفوا بعضهم بعضا يخلفوا من قبلهم كان الجن او كان خلق اخر خلفوهم وثم هو يخلفه بعده وبعضه جعله خلفاء الارض جعلوا خلفاء في الارض لان ليش لان الخليفه من الذي يسخذ الخليفه الغائب الغائب اما كليه او جزئيه غائب فالرسول صلى الله عليه وسلم لما مات الخليفه خليفة. من كان الخليفه ابو بكر الصديق رضي الله عنه حينما كان يغيب من كان يترك علي بن ابي طالب آآ آآ آآ آآ يعني عبد الله بن المكسوم رضي الله وغيره من الصحابه كل مره كان يترك واحد خليفه عنه يخلفه فهو يغيب وحينما مات ها ترك ابا بكر خليفه سنعرف ربنا يموت اعوذ بالله ربنا لا يموت ربنا يغيب لا يغيب الله شاهد شاهد وهو على كل شيء شهيد وكيل ربنا وكيل هو وكيل كذا الله لا يغيب ثم الذي يتخذ الخليفه من يتخذ الخليفه الذي يتصف بالصفات التي هي عنه المخلوف وهل احد فيه صفات الله عز حتى فيكون خليفه لله ابدا هذه من جهة. ثم من الذي يخلف نحن الذي نخلف هو خليفتنا نحن اللي كنموتوا نحن اللي نغيبوا وشكون خليفتنا الله الله وكلمه الله هو خليفه في الدعاء السفر شنقله اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل في فيخلفك الله عز وجل نعم وثم ما عندنا دليل ابدا على ان الله سبحانه لا من الكتاب ولا من السنه على ان الله يتسخذ بني ادم خلفاء له ما عندنا في الكتاب ولا في السنه ما في جميعنا ابدا اي نعم قد يقول قائل بعضهم قال لا في الاحكام العلماء والحكام يخلفون الله في الاحكام هذا ضلال والعياذ بالله ليه ضلال لان الاحكام هذه اذا طبقها الحاكم فهي عباده واجب عليه ان يتعبد الله بتطبيق هذه الاحكام اما ان يعمل بها او يحكم على غيره بها فهي عباده يتعبد الله بها نحن متعبدون بان نطبق شريعه الله في الارض ونمتعبدون بان نحاكم الى كل حكم من احكام الله ان نحاكم الى كل هذا؟ ما فيه أبدا فيه أحد خليفة على الله هذه كلمة كلمة العياذ بالله أسس من عقيدة الحلولية من عقيدة الاتحاد الحلول والاتحاد من عقيدة وحدة الوجود والعياذ بالله صلى الله عليه يا إخوان فالله عز وجل ما أحسن التفسير بالوارد هذا وفي يعني بنو آدم خلفاء خلفاء يعني يخلو بعضهم بعضا أو خلفوا من قبله فقال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض خلائف قال فمن كفر فعلي كفره ولا يزيد الكافر إذا كفرهم عند ربيهم قال اللي كفر أنا من در ما در إلا نفسه واللي آمن من نفع نفع نفسه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأزم فلا فلا فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم والله كفرك ما يضر إلا نفسك وطاعتك وعبادتك وإيمانك ما ينتفع إلا أنت فقط في أحد يتحمل عن أحد في أحد يمكن أن يتدر لا اللهم إلا إذا كنت أنت السبب من, من وجه إنسانا لمعصيه فهو شريكه معه فهو شريك معه اذا دلتوا على الكفر وقلت السبب في كفره فانت تتحمل وزره ما بيجي كما قال تعالى ها يعني الـ الـ يحملون اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يدلونه بغير علم من سن سنة سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها اليه يوم القيامه ومن سن سنة حسنه فعليه ثلوا اجرها واجر من عمل بها ايه قيمه إخواني اخواني كفر الانسان ومعصيه الانسان سعود عليه نفسه ما يتضرر احد الا هو فقال فمن كفر وشدر الله عز وجل وشدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدر احد من المؤمنين لا ابدا فمن كفر فعليه كفره فمبال كفره عليه يلقى جزاءه على كفره كل نفس بما كثبت رهينة. رهينة أي محبوسة بعملها ومن ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتب هذا من الله غضباً وسخاً ومقتب والمقص واشده غضب كل ما ازداد ازداد الله عليه غضباً وكل ما وغضب هذا يتسبب عنه زيادة العذاب يبقى يزيد يزيد هو يزيد والله يزيده يزيد ويدخب يزيد له في العداد حتى تات الغضب النهائي والعياذ بالله نسأل الله العالم أي ولذا قال فمن كفر فعلي كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقصة ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة والخسارة كل الخسارة هي أن يخسر الإنسان نفسه والعياذ بالله ويخسر اهله ويخسر نعيم لعبد الله له في الجنة ويخسر النظر الى وجهه ويخسر السكن في جواره ويخسر الحور العين ويخسر حتى حتى اذا كانوا اهله في الجنة هو هو يكون في النار فقد خسرهم ويمكن يخسر الانسان تجارة يخسر الاموال يخسر الاولاد يخسر كل شيء يعوض اما الانسان يخسر نفسه اعاذنا بالله فهذه خسارة ما بعدها خساره قل ان الخاسرين الخسارة الحقه ليس خساره تجاره او خساره وظيفه قل ان الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الفسران المبين اهي نعم اشتراط الفسران في السياق وعدمه في كفارة الحن في اليمين فما هو سبب الاختلاف وما هو الراي الراجح سبب الاختلاف هو وما الله عز وجل ما قال لا يواخذكم الله من الله في إيمانكم ولا يواخذكم إيمانكم فصيام ثلاثة أيام فتفارطوا صيام عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في رواية عن ابن سعود قال متتابعات فصيام ثلاثة أيام متتابعات هذه متتابعات كم باب العلماء قالوا إنها من أنه كان القرآن ولكنه شئ إنه ورد طريق خبر الأحد والخبر إذا كان عن طريق خبر الأحد ينزل من الحديث الصحيح يكون يعني حجة في العمل ما يكون القرآن ولكنه حجة في العمل وبعضهم اعتبر هذا أنه من اجتهادات ابن مسعود فهنا وقع الاختلاف هل هو من اجتهاده أم هو مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا وقع الاختلاف فمن اعتبره مرفوعا قال لا بد من من اشتراط التتابع بهذا الحق ومن قال الاخر قال هذا باجتهاده قال هذا رايه هذا الاسره ثم والاحوط ان تكون متتابعه ثم يقول ما هي وظيفه السنه بالنسبه للكتاب وظيفه السنه بالنسبه للكتاب هي انها تفسر الكتاب وتبينه و إليك اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فلا يفهم الكتاب العظيم الا بالسنه النبويه عن سيدنا رسول الله فمثلا الله عمر بصلاة فما نبي مصر ما بينا لنا عدد ركعاتها ما بينا لنا كيف نقرأ كيف نركع كيف نسجد كيف كذا كيف نسجد ومن المبين السنة السنة النبوي هيدي وكذلك الصيام وكذلك الحاج وكذلك ال... أشياء كثيرة هكذا فالسنة هي كتت ترجعة للكتاب العظيم ثم يقول أجمع الصحابة أمنا في اليدين معن الدية وفي إحداهما نصف الدية لماذا وما هي المصلحه التي رعيت في ذلك المصلحه هي ان الانسان يعمل كل شيء بيده فاذا فقد يديه فقد, فقد كل شيء فلذلك كانت الديه اليديه والواحده في نصف الديه لان كل شيء يعمل الانسان بيده اذا فقد يديه خلاص. ثم يقول هل يتغير الاجتهاد بتغير الظروف والاحوال لا يعني في بعض الأشياء التي هي مثل الأعراف الأعراف في الصناعات في التجارات في الفلاحة أعراف أعراف عند الناس هذه تتغير اجتهادات, اجتهادات العلماء واجتهادات الحكام يعني بحسب المكان والزمان والشخص وكذا لأنه تتغيرها جدا ولذلك مثل مصالح المرسلة وما يسمى بالاستحسان وغير ذلك ما هو مقرر في اصول الفقه ثم يقول أيضا ما معنى ولذلك تسميما لهذا السؤال الأخير يقولون إن الإمام الشافعي له مذهبان مذهب قديم ومذهب جديد والإمام مالك تجد له أقوال قديمة يقول هذا أقوال مرجوع عنه وهذا مرجوع إليه ليش؟ لأن الاجتهاب تغير لما كان الإمام الشافعي في العراق كان عنده مذهب لما جاء الى منصر تصخد مذهل الآخر ليش؟ لأن الأعراض تغيرت والعادات تغيرت فهذه المسائل في الصغير ثم يقول ما معنى قول الأصوليين لا مصوغ للاجتهاد في مورد النص طبعا إذا جاء النص ما في اجتهاد فهؤلاء الذين قالوا أنهم يجتهدون في حقوق المرأة هذا كذبون لو ما في اجتهاد فالله سبحانه وتعالى اباح تعدد الزوجات نقول ما في تعدد؟ الناس موجود خلاص الناس قسم الظهور ما بقى الشهادة الارث المرأة ثالثة الرجل اذا كان له اولاد ثمن واذا كان ليس نسل اولاد ثلثه ايش ثلث ثمن بالاولاد ثلث الربو بدون اولاد هذا حكم خلاص ما قلنا نوتد تاخذ فيه النصر هذا جور هذا ظلم هذا اجل عمال نصر باطل اماما كده هنا عم جعله الرسول صلى الله, الله عليه وسلم دي ويدي منى حبب الساق، ويدي الزور ثم ياتي الجهاد ويقول ما حنس انتقل اجعله بيد القاضي هذا كفر بالله هذا كفر بكلام رسول الله هذه رده لا ما. لا ليس هذا مع الناس ابدا النص القراني والنص النبوي فرض قاضي على كل جهاد، ثم يقول الاخ هل تجوز الزكاة في مبلغ قدره 500 درهم لا القدر المحدد في الزكاة الحد الادنى هو قيمة عشرين دينار كما قال رسول الله عشرين دينار وعشرين دينار الآن تساوي من حيث الوزن تساوي ثمانية وخمسين الفرقة أو ثمانية مئة الفرقة وثمانية هي الحقيقة أنه يكون الإنسان فيها غني دور دور ولم تمس هذا رأس الشابي بغينا هذا فيه غينا ما فيه نعم هذا واحد الأدنى من له فما الضوء عليك جزقي إذا كان أقل إذا شيء لا نشاء أربو هكما قال رسول الله عشان. إذا ما شيء ساتستن يد ثم يقول السائل هل يجوز للرجل ان تصافح زوج ابنتها زوج ابنتها هو يعني محرم ومحرم لها يجوز يعني يسبته كابه ولكن هذا بالنسبه الى الملتزم بالنسبه الى الرجل اللي صاحب اخلاق وصاحب حياة وصاحب مروءه اما اذا كان من الطائشين اما اذا كان من المعربدين فهذا غني عن منه قد يكون ذي ذي اللث ايه نعم ثم السؤال الاخير ان شاء الله يقول هل تصح الصلاة وراء الامام الذي يلحن اللحن الخفي وما هو وما هو اللحن الخفي ثم السؤال الثاني يقول ما حكم الشارع وراء الامام الذي يلحن اللحن الجلي بين ثم يطلب الفرق بين اللحن الجلي واللحن الخفي اللحن الجلي هو الذي يغير المعنى يغير المعنى تماما ويغير الإعراب المرفع يرد منصب والمنصب يرد مجن وهكذا هذا يسمى هذا اللحن الجليل ويغير السمعة حمدان بعض يقول واحد يعني يقرأ بسم الله ومن من تقسي بالقرآن يقول بسم الله رح نقول عود برب الفلا برب الفلا من شر ما خلا أجد هذا خرطوم صار القرآن لأنه القف القف كي ضغمة ما كي تقسي بالقرآن هذا لحن دي اذا كان اسم اللحن جلي ايه, إيه؟, إيه؟, إيه؟ اللحن الخفي فهو اللي مكيعطيش الحروف حقها ما عندوش الغنه وما عندوش حروف القلقله ما عندوش يعني الإخفاء والادغام والمدود وكذا هذا يسمى لحن إيش لحن خفي هذا هو الفرق الله يوفقنا جميعا لما يحبوه ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك قبل سماه يصلي وسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم